بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجرون سبحانه وتعالى عما يشركون عَنَامَ مَا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفْئٌ وَمَنَافِعُ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تسرحون.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 الاوشى الاهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم من شراب لكم منه شراب ومنه شجرا فيه تسمون ينبت لكم بالغز و الزيت يَغْشُونَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ أَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَا أَلْوَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وترى الفلك مواخر فيه ولتبتهوا من فضاله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض عواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسهلا, وسهلا لعلكم تهتدون وعلى ماتهم ومن نجمهم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 ومن يضللهم احيانا وما يشعرون ايانا يبعثون الى مكم الى واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم مكرا قل قلوب وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ظنوا أساطير الأولين ليحملوا أوزاراً كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السوف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتون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 اهل على رسول الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم الله لا يهدي من يضيه وما لهم من أسري وأقسموا بالله جهد أيمانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم فاسألوا أن الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وآل تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السُّوءَ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ ال بِِم فَمم بمجزين أَْ يَأخُذَهُم على تَخَل فم فَإِن رَبَّكُم فَإِنَّ رَبَّكُم لَ رَغوفُحيم أَلَ ير إِلَ ماَا خلَبَ اللهَّم مِ شَ يتَفَْضلار ظلال ييتَفَ يوْضلَانعَال المينِ والالشَّم ائني سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد في السماوات وما في الارض يرى الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم اضطره فإليه تجأرون ثم إذا كشف اضطر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما تَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أحدهم anta mulla wajhumu musa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 زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَوَلَّيَاهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ خَالِدُونَ فِيهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ وَلِتَهْدِيَ بِهِ قَوْمَهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ من السماء ماء فأحيانه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطول ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وذيما يعرشون ثم كني من كل السمرات فاسلكي سمول ربك ذلنا يخرج من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 الا على معذب في الرزق فما الذين فضلوا بردا رزقنا على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء افى بنعمه الله يجحدون والله مجعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواج All I Z our طعاما منا رزقا حسنا فهو ينفق من سر ونجرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها, ومن أصوافها وأوبارها وأشعالها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق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 واكثرهم الكفور ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذرون واذا راى الذين ظلموا لَبِكَ شَجِيدًا عَلَاهَا أُولَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وردى ورحمة وبشرى وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة, من بعد قوة دا تتخبون دخلا لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَنْ يُضِلَّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسَنُّ عَنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَفْتِنُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَصِيدُوا سَوْفَ تَنَادَى وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحفوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهزي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصار الله مثل كانت امنا كانت امنه وطمئنه ياتيها رزقها رفدا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله اذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول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 جهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد هذا غفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله, قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعوا اجتباه وهداه إلى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 tum saaqaibu bimithli maaqaibtum bi wala in sabartum